سمعان رضي الله عنه قرط الله عنه نواس نون تاء واو د واشدين ان نواس سمعان رضي الله عنه عن النبي النبي مكور صلى الله عليه وسلم قال النبي هو البر خيركم حسن الخلق وضبعد ونق خير ود وحسن الخلق اخلاق وضبني ونق و الاثم الذنب جنا ما شيء ويحاك كن نقضات في نفسك النفساء باب وكرنت ان نعدو أن يفرع عليه الناس سو تذكر اركان اوغدان ربهم اسمه وري وعن وابصه ابن محبات رضي الله عنه قال في حديث صار هذا هل حديثنا حديث الوترنا اتيت رسول الله رسولك الله اميت صلى الله عليه وسلم فقال رسولك هويري تي ثم تتم حال ادوي ديره عن البر عن البر خير ابو قيس وحكى لي ميات قلت وانا نعم ها فقال وحير النابغ استفتح قلبك قلبك اجا جواب علمي ويبيد البر ما شيء يبم ان كحس شو اليه شيق نفسه نفسه واتما ان وركحس له اليه شيق القلب قلبك والاسم دمكنا ما شيء حق كله نقض في النفس نفسه وتردد كل في سطر لابطا وان افتىك الناس دك جوابين وافتو كذا في حديث حسن و حسن اه رويناه حديث كسوان ورينه نووي رحمه الله في مسند ابن ماينه لباب امام مسلم كديام كو وريناي لباب امام مسند كودي, كودي. ايان كو وريناي احمد بن حنبل اه يود رمي رحمهما الله تعالى رحمهما الله تعالى الهي هؤلاء محارزته باسناد سند ان كاسو حسن او حديث كان قائدات مهمة أن يقف كمسن كاصين قائدات مهمة أن يقف كمسن كاصين عن نواسي بن السمعان أيها وريراتي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجموحه لي البر خير كحسن الخلق وأخلاق وناج خير ودن وحسن الخلق حسن الخلق نهران صلى شرحان حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع إذاد الله إنات أخلاق داد وناجده وأو يام إلهي وإنه سبحانه وتعالى قابت كدولت عمولا يدو إيا المخلوق قابت كدولت عمولا يدو وإلهي وإنه سبحانه وتعالى أحكام تيس طو الشرقق وإنه تكون قادشا بالغضة والتسليم وحكستو إلهي شرقق سهيرا دين هبضنا دين ماركات مقشو أدور رالي وإنه قابت وحكستو الله حرمي أدور رالي وإنه قتكت وحكاستو إلهي الشرعي كانت أظهر حاليا ونقادتها وإنهان شرعك الكولي حرارة ماركا حصن الخروق مع الله وإنهان تانكالا حكم كيسا قدرها وإنهان قادتها ونفتها ذهر حاليكو النغضة ومثلا إلهي وإنهان يطبع تكوكس وقدر النفت هذا مالكا ده أولاد هذا مارك الله ماركا أراك ترديبكا وحاوين صبر وحاطرة إنا لله وإنا إليه ذات حالب دقال الله من قدر لماذا دقال الله من قدر وهيس اس esque BY mo ووذهبت ت recuperation وهكذا كلسك صار لنترى لماذا ؟ فَال pun middle of the wi aEP والقدس tra Next time خسنت دي فى شرعه انانك فكون حكابه ب transcendent ان الان اعطاب في مجرص وصلت الى سيدي ان الان اوقوت او ده رل لقاء ان الان تحصدهم بدى احترال لقائد او حاسآ از عنا الحصن وحويان حصن الخلق مع الخلق واما هي افترت ان هوراي سو شيقني وي افترت ان هوراي سو شيقني واما هي ببل المدى وانا وحا الى هي كسيي وحا الى هي كسيي وحكب كسي وحكبي هور تن كانت واما هي وكف الاذى ببكر علم ببكا بقى كدي فان صدحات نوامحي وضلاقة الوجه ضدك مسلمين تا ويش فرفرنان قولا قولا فرحات إيا ويش فرفرنان وإنا ضدك تا قولا قولا فان أفراد نوامحي على الأدا نبقى إنا تقول سبب كاقا ما نضد تولى لها مسلمين أفرطا سحصر الخلق اللغوة شمعية بذل النداء إنا دوناك إيا واحد هيدا ضدك جاسيدو علمي قد هيدو بجارسي عقل قد هيدو تلاد فيعا نصحي قد مالك وحجارسي وكف الأداء ليس كنا تتكيح لي, لي. طولا وفعلا وضلاقة الواتي بشاشاتنا تتكيح لكل وواتي معبوصا نغن واحتمال الأداء بكك ولا لحظ لما وشو مسلمي تنقض دلقات دلقات سمي ويحي أن إلهي الدينتي سحب يدوكو أهي اهي قريعون ليبكو دلقات سمي لكن دين تبكى لوحد كتبه ففكى مومي كاويلو قيرا ليه كاوالديوث قيرا وايلو ليه اقول لي بصدق كحن قائد دون نبي جسي صلى الله عليه وسلم مارك ويقول يلي البرو خصن الخلق والإثم الدنبي اوطا وحاوين بر وحاوين يقاير وخصن الخلق لكن الدنبي لمحاله يقام والإثم الدنبي ma haaka fi nafsika waruuhnafta kala kunnoqada ma samayda miska deeyda ma samayda miska deeyda iska dha samayna iska dha samayna so ma jeedda nafsani ku deglaana saaswee deg ka isalugu yaqan da aramaad ayda uwa wekiriinta aadna niceertahay aan ya bari ay arhiina sawt kulku uugeedan bas kulku uugeedan ma jeeciile ina ku xaaf samaydo mar hadaan tii alleyn dad in kugu ogeedaan qair mal iska dee ilaahay kugu oge xa samayey sidde alla ku ugoobay ruuxa samayey aragtay in ay saxay wax dadkii iyo wax in weediyango marka madigana waxa la oo mas'aal weediray waxaan gudan galay in aan soo tiraabso markaasi iradeen ileeka yaa wadi saxta rasuulullaah war rasuulka ilay ka faga wadi soo aan idii abaa tii raad leedahay maana bakii wax ay raadeen u yiri ileeka ar rasuulullaah war wadi soo rasuulka ka faga marka saani daani faatun wa minhu fa innahu ahabun ba qodadan asagoo jeecelahay aabiis iyo hooyadiis oo kan jecelay fayl qofkan aad biis soo yidii Soomaaliga ka jecelay inuu muumin ma ah ilaahay marruumay qofkan nabiga ka jecelaan aabis iyo hooyadiis iyo xaruurtiis iyo naftiisa ay ku jecel. taa sonkor ma tarada bana marka amarka alle ya iskhilaafan nafsa waxay marka iyo duriyadeeda waxay raba marka iskhilaafan amarka alle iyo hooyada iyo abaha waxay idda aad tii ashayn taa chega soca falba diikan oo alaajic ala wa fuday laakin marka asa xaqiiqada dabteeda loogaanay ah abuu is oogoo bal marka marka igal leexnaa inuu dadka sagaa mu jicilahay ma fiqana waxa uu markaas aanay aduub u ii sheegani bi ka suuri sharq iyo xayriga iyo wadiiriga kulay waabi saxulu soos cabashan iyo qeyrrun raacay wakawiidi oo saxanuu sheegay aa taas awriga tan in ilaahay wax yooda waa dhixita lawo loo wax yoodi jiray marka suudii rabbaha ku ogaaday nafiga in uu ogaaday in baaxad aa laakin qulubta ma daal jiray inuu sadaacay hadithka bukhari iyo gabal kin gabalka kamidii ruujada wa ka adaysay og iyo qofna si qadarin u doodaan qofna ma asagoon xaq iyo ruusan wax adeeceri waxa bixir toori ma kan degaysan tan iyo kan in aan qofka u xaq milaha qosan yahay khayr ma dadku u xukumina hadal ka siyar ka wa wax aan lahayn eftaahmiimo lagu ugu soo xukmiyo wallaahi san xalaal ku wahan wa xaraan qaadigu asaguu kuma dambada ay habu baahir karaa hayna midnaha aasaasiga ah asalaamalahu markaa du ogeel ha qaybka ma dhilaha qofkan waxaan xukmiyaa wuxu san lahayn ma dhayn u qodila qalbiga gaariga midna la taayey haddii loo sheegi beem taas u dib ah beu ma xukmiyo wuxu san lahayn markaa أتيت رسول الله رسولك الله نعني الله عليه وسلم فقال فقال رسولك وغيري صلى الله عليه وسلم جئت مات تمير ويسأل تسأل حالة أدوة عن البر قيرك قلت واحدة نعمها فقال النبي حري استفت قلبك قلبك جاءت شعبت إلما قلبك جاءت شواب البر قيرك ما شوهي إذ ما أنك أي أحسسه إليه أساكا عن نفسه قير وحا وحنفتو كدغتو واق ما انا اليه القلب قلبو كدغو والاسم الدمدنه ما شي وي حكه كنقنقض في النفس مفضى وتردد كنقنقض في ستر لابتا وان افتاكن ناس دك هبا كو جوابين وافتو كبا كو جوابين دتابا لكن لبا شرط دياله اوغاوا قلبو waqaf sidii waabiso kare dariiqiis ku socda dariiqii waabiso ila maagu waabiso laa ila soma oo qalbigiisu mustaqim cala taa iyo baa'a ilahi ku teegen ku toosan saliiman haqta il horta qof kale leey qalbiga wax weydi wa kaas tan laaba haya qofka khabiis ka oo awlna nafsiisu fisaade nafsiisu subxamalaayti ku degteebe aa maanta aduu gooyay marduufku khalaas وحه ولبد ددان دعان كسيدا خلاصو ناد دغي نفي سماك اسك مضمئ سموي وحاصل لا قبل الماي وحا هي وشرط يقيك كل يقن قف قلب الله لواقد الاوابي صمت بالله الله قلب نبيتي نبي خليفي غويفي نبي مديتي قفول مقفل. مقفل. مقفل. وابي كان لابات بدكم hadee fi daran wa halal wa khas tama wa daran hay dhagaysara bi qalbi ku dagidiilo qofka laga hadlaa wa qofan daliil ku hadlay ee qofka duu daliil sheebo min kitaab aw suma aw al-ijmaa ta duu sheego oo daliil keeno wech من muumin ah ya gabar muumin ah oo maxad bana mar haddi alla iyo rasul xukun xukmiyaan xiyaar mal waxa inay xiyaar markasi yaan waxba xiyaar mal waxa marka marka uu leeyahay fadwa iska daan ti qalbiga ku degidiido waa goorma waa labada shaqal qalbiga waa qalbiga baa caanta jil imaanta naxay mas'alada wax dalil loo bashiyo marka sharta ka caab sida quraafii ama sirayay waxa ma كما بنان مركاث ينختلف حديث حسن وحديث حسن روينه هو والنيري امام نووي رحمه الله في مسندين امامين لابد امام لمده مسند احمد بن حنبل وامام الكوبي كان لوادرميوي رحمه رحمهما الله الى هان حرسته تعالى الله تبارك باسناد سند ايكوير حسن حسنا والله سبحانه وتعالى الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا فهمت